بوك تو حمشيم وشمونة ثمانية وخمسون ثمانية وخمسون ايفاري هقوف اجزاء الجسم اجزاء الجسم اني متسير اش أرسم رجلا تحيلا هاروش الرأس أولا هايش حوفيش كوفا الرجل يرتدي قبعة, الرجل يرتدي قبعة. الشعر لا, الشعر لا يراه أحد الأذنان لا يراهما أحد أيضا الظهر لا يراه أحد أيضا الظر لا ي ضا رسرس الع جل ي الجل ي ح لا إيش يشأف أغوخ الرجل له أنف طويل الرجل له أنف طويل أم حزك مكل بيدايم هو يحمل بيديه عصاً هو يحمل بيديه عصاً لاج صيفصفيف التظ هو يدي شاح حول العنق هو يدي وشاح حول العق أشظ خف ذكار الفصل شاء والجوبار الفصل شاء والجوبارد. ح ال ال الس أي الس مج الجل مصوع منش. الرجل مصنوع من الفلج. هو لا يرتدي بنطلونًا، بنطالًا ولا معطفًا. هو لا يرتدي بنطلونًا ولا معطفًا. אבל لا كارلو. جلة غير بررد لكن الرجل لا غير بررد شج رجل من ج هو رجل من, من الفج.